ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقذ ثوب الأبيض من الدرس اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا يا ذا الجلال والإكرام